بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا ملكورا انا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا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 قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا وجزاهم بما صبروا جننه وحريرا متكئين فيها على الارائك